وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب هُنَ نَهْدِي بِهِ مَن شَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ عَصْرًا ذِرَاطَ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ التَّصْوِيرُ بسم الله الرحمن الرحيم حميم وال كتاب المبين ان جعل نَارَ رَبِّي لَعَنَكُمْ تَعْقِدُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيَّ فَنُدْرِبُ عَنْ قَوْمِكَ رَصْفًا أَن انْكُمْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنَ النَّبِيِّ وَمَا يَأْتِ مِن نَّبِيّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَذَلَّكَ نَشَدَّدُ بِهِ ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السر السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ لَا يَقُولُنَّ خَلَقَكُمُ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ